قل هذا السائل إذا كانت الإرادة في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إرادة كونية فأليس يدل ذلك على أن الهداية محبوبة لله جل وعلا فتكون شرعية الـ الـ الـ الهداية لا شك أنها محبوبة لله سبحانه وتعالى لكن ينبغي أن يعلم فيما تعلق في بالفرق بين الإرادتين الكونية القدرية والشرعية الدينية أن الإرادة الشرعية الدينية الاراده الشرعيه الدينية يحبها الله يحبها الله فهي مرادفه للمحبه للمحبة بمعنى أنه لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب سبحانه وتعالى أما إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية فمنها ما يحبه ومنها ما لا يحبه فإيمان المؤمن أراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو يحبه جل وعلا وكفر الكافر أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا وهو لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر فالإرادة هنا هي إرادة كونية قدرية وما يريده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا منه ما يحبه مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع واستقامة المستقيم ومنه ما لا يحبه سبحانه وتعالى ومنه كفر الكافر وضلال الضال وعصيان العاصي نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هل كل مشيئة ذكرت في القرآن هي مشيئة كونية المشيئة ليست منقسمة. المشيئة ليست منقسمة حتى يرد هذا السؤال فالمشيئة في كل مواضع ورودها كونية قدرية ما شاء الله أي ما أراده سبحانه وتعالى كونا وقدرا نعم أحسن الله ليكم يسأل عن هذه العبارة ما معناها فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي هذا الكلام صحيح تجتمع الإرادتان أي الكونية القدرية والشرعية الدينية في حق المخلص المطيع فالمخلص المطيع أراد الله سبحانه وتعالى منه كونا وقدرا أن يكون مخلصا مطيعا وأراد الله سبحانه وتعالى ذلك منه شرعا ودينا واراد ذلك منه تبارك وتعالى شرعا ودينا وبقيه الجملة وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي الإرادة الكونية في حق العاصي لأن, لأن العاصي أراد الله سبحانه وتعالى منها العصيان كونا وقدرا لكنه لم يرده تبارك وتعالى منه شرعا ودينا نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يوجد في هذا العصر معتزلة وجهمية وقدرية يقول أهل العلم في كتب الفرق والمقالات لكل قوم وارث لكل قوم وارث ولكل أرض حارث ولكل ضرع حالب فيكفي هذا جوابا على على السؤال نعم أحسن الله ليكم يسأل عن أفضل شروح العقيدة الواصطية شروح العقيدة الواصطية كثيرة جدا وكلها نافعة ومفيدة ولا سيما ما كتبها أهل العلم الأكابر وأهل البصيرة والرسوخ وهي كثيرة جدا معروفة لدى طلابي العلم نعم تكرر الطلب الشيخ قال أحسن الله ليكم أهل ليبيا يطلبون منكم الدعاء نسأل الله الكريم رب العرش العظيم لإخواننا في ليبيا وإخواننا المسلمين في كل مكان أن يحفظهم بحفظه وان يكلهم برعايته وعنايته وان يسددهم وان يعينهم وان يعز الاسلام والمسلمين وان يدل الشركه والمشركين وان يكتب لنا وللمسلمين الامن والايمان والسلامه والاسلام والعافيه وان يصلح احوالنا اجمعين وأن من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن لا يكلنا جميعا إلى أنفسنا طرفة عين أحسن الله ليكم يقول السائل إذا نصحت شخصا بالصلاة أو غير ذلك يقول أن الله لم يكتب للهداية هذا القول آآ آآ كلام آآ آآ قاله قائله ليحتج به على باطله وعلى ضلاله والله سبحانه وتعالى حكى أو ذكر نحو من ذلك عن المشركين قالوا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وهذه الطريقة وهي الاحتجاج بالقدر على المعائد والمعاصي طريقة محرمة ولا يحل الإنسان أن يحتج بالقدر على عصيانه وضلاله وتركه لطاعة ربه سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل فتح أبواب الهداية وهيأ لي عباده الطرق ودعاهم لذلك ودعاهم أيضا لد... ل... لأن يدعوه أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا فقول القائل إن الله لم يكتب لي ذلك لم يكتب لي ذلك هذا خوض في أمر مغيب كيف يحكم على نفسه أن الله لم يكتب له ذلك وعنده فصح في, في حياته بدل أن يقول إن الله لم يكتب لي ذلك، يقول اللهم اكتب لي ذلك ويبذل السبب. هذا هو الطريق الصحيح. يقول اللهم اكتب لي ذلك. اللهم اجعل كل قضاء انقضيته لي خيرا. اللهم اكتبني من المصلين، اجعلني من المصلين. لا أن يقول لم يكتب لي ذلك، محتجا بذلك على على باطله وضلاله. نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن اسم, الله عن اسم الرشيد. هل هو من أسماء الله؟ الاخبار عن الله سبحانه وتعالى بذلك لا بأس به إخبارا عن الله أما عده في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول هل تقال كلمة ما شاء الله عند الإعجاب بالشيء هذا ما تم توضيحه سابقا أنها تقال عند العجب يعني إذا أعجب بشيء له أو ببستان أو صحة أو عافية أو نحو ذلك، فإنه يقول ما شاء الله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإنها تطرد العجب بإذن الله تبارك وتعالى. واما إذا رأى عند غيره شيئا اعجبه وتعلقت به نفسه فليبرك فليبرك ليدعو لصاحب ذلك بالبركة كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ونسال الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا